من الضعف من الانقطاع اليسير فهمنا فيقول فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن او ضعيف او صحيح لانه اذا حكمنا بالحسن استقللنا به انتبهوا انه حديث مستقل اذا حكمنا عليه انه ضعيف فهو الضعف اليسير او الضعف الذي يمكن ان يجبر بمجيه من طريق اخرى واذا حكمنا انه صحيح فلانه ادنى درجات الصحة. ربما الرجل توثقه يوما وتضعفه في الأخراف بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد فيوما يصفوه بالصحة ويوما يصفوه بالحسن ولربما استضعف في كتاب هنا فهمنا أيها المشيخ طيب هل يحتج بالحديث الحسن؟ مسألة نختم بها الحديث هل الحديث الحسن يحتج به؟ نعم نحتج به ولذلك الترمذي عليه رحمة الله قال عن كتابه وكل حديث روى الأحاديث الصحيحة وماذا والحسنة وأكثر من الحسنة مع ذلك قال ما من حديث رويته في كتاب هذا إلا واحتج به الفقهاء إلا حديثه هذا قاله في العدل الصغير فالحسن يحتج به لكن أبو الحسن بن القطان نعم أبو الحسن بن القطان نقل عنه ابن كثير فنقل عنه ابن حجر كلاما استحسن استحسن ربما أقرأه لكم لأهميته وهو الحسن عن كلام عن الحسن لغيره أقرأه لكم لأهميته أرجو أن أجدها بسرعة قال, قال إن الحديث الحسن لغيره ينبغي تجنب الاحتجاج به في الأحكام وإلا عند الحاجة الشديدة لأن لا يسارع المرء إلى التعلق به وكذلك أقول هنا يقول وقد صرح أبو الحسن بن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب متى في أبو الحسن بن القطان تقريبا 663 نجرة هذا غير يحيى بن سائد القطان ما يعني من أهل المغرب في كتاب بيان الوهم والإهمان بأن هذا القسم وهو لا يحتج به لا يحتج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في الأحكام هو الحسن لماذا لغيره إلا إذا كثرت الطلق أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن قال بعدها وهذا حسن قوي رائق ما أظن منصفا يا أباه والله الموفق ويدل على أن الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن لا يلزم عنده أن يحتج به أنه أخرج حديثا من طريق لأنه أخرج حديثا من طريق خيثم البصري عن الحسن عن عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه وقال بعده هذا حديث حسن وليس إسناده بذلك حسن إسناده ومع ذلك قال حديثه ليس بذلك لأنه ضعيف واضح لأنه ضعيف إسناده حسن يعني وإسناده ليس بذلك لكنه حديث حسن لماذا لوجوده هي من طريق آخر ولعلم شذوذه فهذا هو طيب الحسن إذا جاء من طرق متعدد هل يرتقي للصحة ال المثل الثاني الذي ذكرناه هو الاحتجاج بالحسن الحديث الحسن إذا يحتج به يحتج به يحتج بالحديث الحسن ثانيا الحديث الحسن إذا حديث حسن لذاته ولذاته ولذاته هل يرتقي إلى درجة الصحة اختلاف العلم فالخطيب البغدادي أباه يقول الحديث الصحيح لا يطلق إلا على لا يطلق الحليل الصحيح إلا على من حكم على رجاله بالصدق والاتقاء قال والصواب أن الحديث الحسن إذا تعددت الطرق لأنه ضعف يسير فإذا تعددت الطرق حصل منا بأن رسول الله قد قاله وتحصل يعني حكم الصحة وإن كان لا يدخل هذا في تعريف الحديث الصحيح لأن الحديث الصحيح من هو بنقل العدد الضابط وهذا ليس قائد الضابط ولكن هذا حديث حسن صحيح لغيره ومن هنا يدل هذه التنبيه ذكرته لينبه على أن التعريفات المنطقية تعجز عن تحمل المعاني الداخلة في المعرف صحيح؟ هنا الصحيح عرفنا تعريف المناطق عرضنا الجامعة وما ذلك وجدنا أنه يدخل, يدخل فيه ما لا يدخل في التعريف فهمنا؟ إذا الحديث الصحيح هذا الحديث الحسن إذا تعددت طرقه إذا تعددت طرقه صار حديثا صحيحا لغيره هناك كتاب جماعة لقراءة كلام الأئمة لنقرأ بعض كلام الأئمة في ترقية الحديث الحسن إلى الحديث الصحيح ولكن يكفي ما ذكرته لكم الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم جامع هذا الكتاب جامع لبعض المسائل في الاحتجاج هناك كذلك كلمات لأهل العلم في إطلاق الحسن غير ما تكلمنا مثلا يقول ابن عدي عليه رحمة الله في ترجمة حسام بن مسقل أزدي بعد بعد أن حكى تضعيفه عن جماعة إنه قال عامة أحاديثه إفرادا وهو مع ضعفه حسن الحديث عامة أحاديثه انفرد بها ومع ذلك مع ضعفه حسن الحديث وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. الله ما الصدق مش الكثير. الذي قال لو صدوق يعني حديثه اقترب من أحاديث إلى آخره. ما هو الحديث؟ الحسن عند ابن عدي. ما هو الحديث إذن الذي بين الصدق بين الص بين الصدق وبين الضعف وهو إلى الضعف في أقرب. حديثه حسن إلى الضاع في حديثه إلى الضاع في أقرب. وهو ضعفه حسن الحديث الْحَدِيثِ. إذن ما الذي يقصده هنا؟ ابن عدي طبعا بعضهم قال معنى حديث حسن الحديث يعني معنى الاصطلاح لا الاصل ان ننظر الى عبارات الاهل الحديث ليس على المتن ولكن ننظر الى الحكم على الحديث متن وسندا فقصد حسن الحديث انها ضعيفة لكن ضعفها ماذا محتمل ضعفها محتمل فلا ينفرد بها مع ان قال ابن حجر كذا قال أي ابن عديد ولعله أراد الحسن المعنوي وإلا حسن متفق على تضعيفه لا هو الحقيقة إلى الضعف جيد وقلنا إن بعض المتقدمين يطلق هذه الحقيقة الشافعي قلنا لما حسن حديثا وقد احتج به في اختلاف الحديث فأطلقه على معنى الصحيح أطلقه على معنى الصحيح الاحتجاج احتجاج بالحسن مختلف فيه قلنا ولكن الصواب هو الاحتجاج به السيوط يقول ذهب كل الفقهاء وأكثر العلماء إلى أن الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة وشد بعض أهل الحديث فردوه هذا الرد لماذا بحسب تعريفهم ردوه بحسب تعريفهم فكبين عديد لابد أن يردوه الترمذي يحتاج به أو لا يحتاج يحتاج على شرط أن يكون قد جاء من طرق, من طرق, طرق أخرى خلاف لما قاله ابن حجر أن هذا لا يقتضي هذا لكن جاء من طرق أخرى ارتفع إلى درجة من احتجاج طيب بلوغ أقرأ لكم كلام أهل العلم في بلوغ الحسن مرتبة الصحيح قال ابن الصلاح إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان غير أنه من المشهورين بالصدق والستق وروي مع ذلك حديثه من غير وجه فقد اجتمعت له القوة من جهتين ما هما الجهتان اولا بعفو اليسير الثاني وجد ما ما يعضده فقال وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن الى الصحيح وقال النووي نفس الكلام كذلك قاله في التقريب والتيسير والزركجي قال ابن حجر قال الحافظ ابن حجر في نقبة الفكر فان خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح حسن لذاته وبكثرة الطرق يصحح هناك من صحح الحسن لغيره هذا مناقم من هناك صحح الحسن لغيره ما معنى الكلام الشافعي غام إيه... الذي وجود قلنا أكثر من معاشر مواقف في العلالة الكبير يقول الإمام البخاري عن حديث أنها حسنة هذا بحسب الموضوع قول البخاري عن حديث بأنه حسن لابد أن ننظر للموت بأنه مرات يقول عن حديث أنها حسنة وفيها انقطاع حسنة وفيها ضعف فيكون على طريقة الترملي ومرات يحسن الحديث ويروي في الصحيحين فيكون هذا الحديث من أي مرتبة من مرتبة الصحيح ولكنه ليس في أعلى درجات الصحة وقلنا في الدروس السابقة إن البخاري روى حديث في صحيحه في المرتبة الثانية من الصحة وليس في أعلى درجات الصحة لكن المشكل كلام أحمد المشكل هو كلام أحمد وهو أنه كالحديث بصرة طبعا أحاديث النساء في كلمة أحاديث النساء المحصود لسنا المشهورات بالطلب والعلم كعمر بن عبد الرحمن من عوف فقه. كحائش رضي الله عنه لكن أحاديث النساء الإمام الذهبي فائدة مهمة جدا الإمام الذهبي قال في ميزان الاعتدال لا يوجد امرأة متروكة أو متهمة بالكذب لا يوجد لا يوجد امرأة من رواة الحديث اتهمت بالكذب فللأسف بعضهم فهم هذه العبارة أنها حكما على أنها حكم, على أنها حكم على الأحاديث بالتصحيح وهذا غير صحيح هذا غير صحيح فإن أحاديث النساء كما قال أبو الحسن مقطعنا هذه الفائدة موجودة وعزيزة موجودة في كتاب بيان الوهم والإيهام قال إن أحاديث النساء كانت عند أهل العلم تجتنب تتقاه إذن الذهب نفى عن النساء الكذب لكن لم يثبت لهن لأحاديثهن الصحة واضح لم يثبت عليهن الكذب لكن ما ثبت الصحة فرق أن لا تقول عن فلان أنه ليس كذاب ليس معنى أن حديثه صحيح لأن هناك مراتب ما بين التكذيب والترك وبين التوثيق والقبول هناك مراتب وذلك الكلمة طيبة الحقيقة لأبو الحسن القطان هذا إمام عظيم إمام عظيم أبو الحسن من القطان. رغم أنه متأخر لكن جاب واتهم أن علمه كان يأخذه من الكتب لا من الشيخ فائدة يعني عدم شهرتهن والنساء لا تختبر بخلاف اختبار الرجال الرجال يختبرون النساء لا يختبرن. فلا تتهم بالكذب لكن حديثها قد تنفرد به فلا تتهم بالكذب ولكن يتقى حديثها لا يصحح فهمنا؟ لكن قلت حديث هنا احمد جاء الى حديث بصرة وقال عنه الصحيح وجاء الى حديث ام حبيبة وهو لا صح وقال عنه حسن هذا مشكل مشكلة. صحح حديثا ادنى من درجة حديث اطلق عليه الحسن هذه مشكلة ليست مشكلة عندي مشكلة حتى عندي من حجر حتى تعلموا أن الحديث الحسن ماذا هو مشكل والحكم عليه كما قال الذهبي أنه لا تطلب مني تعريفا جامعا يدخل فيه كل تعريف الحديث الحسن عند العلماء جزاكم الله خيرا الله عليكم. السلام عليكم الحمد لله نحمده وتعالى ونصلم نسلم على رسوله الكريم ونستفتح هو خير والعصر إن الإنسان لفي خصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر وما زلنا أيها الإخوة الأحبة مع دروس مصطلح الحديث مع موقظة الإمام شمس الدين الذهبي عليه ورحمة الله تحدثنا في الدرس الفائكي عن الحديث الحسن وذكرنا أنه قد فاتنا أمور كثيرة في قضية الصحيح فلا بد من الانتباه لها ودراستها والاهتمام بها وتكلمنا عن الحديث الحسن من الجهات التالية وعيد التفكير تكلمنا عن من أول من تكلم به فذكرنا كلام الأئمة ذكرنا كلام إبراهيم النخي عليه ورحمة الله وذكرنا كلام شبه وذكرنا كلام مالك وكلام أحمد قبله الشافعي ومالك الشافعي وعلي بن المديني وقلنا إن أول من أكثر استخدامه هو علي بن المديني وعنه أخذ تلاميذه ومن وصلنا الكثر عنهم من الأخذ عنه هما محمد السعيل البخاري وهو تلميذ علي المديني ويعقوب الشيبة وقلنا إن انكار بعضهم من المتأخرين أننا لا نعرف علي المديني استخداما له قلنا نستطيع أن نعرف استخدام علي المديني له عن طريقين نعم الآن غير موجود للمسند ولا العلل إلا العلل الصعيل العيله المطبوع الصغير وفيه فقط فيه موطن واحد. أن الإمام علي المدين قال عن حديث عن حديث أنه حسن. لكن قلنا نأخذ الكلام من يعقوب بن شيبة كما في مصنف عمر الجزء اليسير الباقي من مصنف عمر. وقد أكثر فيه لفظ هذا حديث حسن هذا حديث حسن الأسناد وناخذ كلام كذلك في مواطن ذكره. ذكرها ابن كثير لمسند الفاروق وابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فذكر كثيرا يعني تصل تقريبا العشر مواطن العشر مواطن انه قال عن حديث عن علي المدينه انه قال عنها حسن وذكر احاديث من طريقي وذكر أنها انه اخذها من مسند علي بن المدينه وثم قلنا ان اكثر من استخدمه بعد ذلك الذي اشتهر به وهو ابو عيسى الترملي ظهر هذا اللغو من خلال تعامله معه كثيرا في كتابه السنن أو الجانب ثم فذكرنا هذا ثم وجدنا أن كثيرا من أهل العلم بعد التنميلي لم يذكر الحسن في كتبه بل جعله من قسم الصحيح كالحاكم وقبله شيخه ابن حبان والشيخ ابن حبان كذلك ابن كزيمة فهؤلاء لا يذكروا كذلك الخطيب أو لا, لا نرى لهم فكرا لحكم الحسن لا نجد لهم وهذا, وهم يدخلون كما في صهيب الخزيمة وفي صهيب الحبان نرى ان هذين ان هذين الإمامين, ان هذين الايمانين قد أدخل الحسن في قسم الصحيحه ديخلات الأوائل كما هي عباره من تجميع الاطلاق كانوا يدخلون الحسن في قسم الضعيف، كما هي كلمة أحمد التي عليه رحمة الله التي فسرها أحمد بن حليل بن عليه رحمة الله جميعا. ثم ذكرنا بعد ذلك أي ثم ذكرنا بعد ذلك معاني الحسن عند أهل العلم ويجب احترام كلام أهل العلم للمصطلح الذي يستخدم وأن لا نجبر العالم على مصطلح هو يراه. بمعنى أن حاكم التلميذ على المصطلح الحسن بمستقر على مصطلح يؤدي إلى تخطئته هذه مصطلحات وهذه مصطلحات عرفية خاصة لهذا الرجل ولأئمة هذا الفن في وقته فلا ينبغي أن نحاكم المتقدم على مصطلح استقر معناه عند المتأخر هذا خطأ هذا خطأ مثال أضرب لكم مثالا في الحقيقة غير الحسن مثل كلمة روية هذه الإمام النووي عليه ورحمة الله في مقدمة كتابه المجموع قال إن لفظة روية فإنما يطلق على التض... أنا تضيف الحديث يطار روية الرسول رسول الله فيقصد بها أنه ضعيف أو ذو يرى هذا النووي قال ويخطئ بعض الأئمة في هذا لأنهم لا يصطلعون عليه وجدنا أحاديث يصري البخاري ذكرها معلقة بس بقوله روية وهي صحيحة. وتجد أن المتاخر يقوم بالتشنيع على على إمام ما لأنه لا يستخدم لف روية عند التضييف أو يستخدم للحديث الصحيح رؤية عن رسول الله كذا لا ينبغي. فهمتم كيف أنه يجبر تصبح كلمات العلماء يمكن تنزل على مصطلحات المتأخرين فيقع التوهيم والتخطئة وهذا ولقطة ذكرنا الحقيقة الحسن عند العلماء ووجدنا أن الحسن في كلام المتقدمين يعنون به الذي لم يصح صحيح؟ وجدنا علي مدين وطلقه على المنقطع وعلى رجل مجهول، على حديث لم يتصل ها؟ وجدناه يطلقه على الغرائب وجدنا الشعب يتقل الحديث الحسن ها؟ لغرابتها ولنكارتها من رجل ليس بثقة وهو عبد الملك بن عبد سليمان العرزمي صحيح فوجدنا أن الأوائد يتقونها لكن وجدنا عند الإمام البخاري يطلق على حديث أنه حسن ويكون قد روا دل على أن الحسن عند الإمام البخاري هو ما كان أدنى درجة في الصحيح أو أول درجة من درجات الضعيف أول درجة من درجات الضعيف صحيح وقلنا هذا وقلنا الأمثلة كثيرة ذكرنا كلام أهل في الحسن ما معناها قد يكون الحسن الاصطلاحي وهو الذي استقر عليه الصلاح وقد يكون الحسن اللغوي معناه حسن كما رأينا مالك عليه ورحمة الله يرى له حديث تخليل الأصابع الرجلين بخنصر اليد فيستنقل هذا حديث الحسن ويحتج به ويفعل فأطلق الحسن على المعنى وكذلك وجدنا لبيماء أحمد كذلك يطلق الحسن على المعنى ثم وجدنا كلاما لأحمد لا نجري ما تقصته بكلمة حسن أنا وما رجعت للشريط ولكن أظن أننا أطلقنا كلمة الإصطلاحي على المعنى اللغوي هذا خير صحيح الإصطلاحي ما أدري لا الإصطلاحي هو ما استقر عليه الإصطلاح عند أهل الحجيز ولكن اللغوي ليس كده يفرق هناك لغوي وناك إصطلاحي ثم قلنا أن التغني ما هو مصطلح الإمام البغوي في مصعبه استملاهم مصطلحه الخاص وهكذا فهمت ذكرنا هذه المعاني فينبغي أن نحترم كلامنا إما ثم بعد ذلك أن نحكم على الأحاديث على طريقة الاصطلاح المتأخر حتى ابن كثير حكم على أحاديث أنها حسنة وهي ضعيفة للانقطاع فيها صحيح قرأنا هذا أو قرأنا مثلا قال ابن كثير كما في مثل الفاروق سند وحسن لكن ميمون بن مهران لم يدرك أمر ها؟ هذا وقال عن حديث أن إسناده حسن وفيه شهر منه حوشة ومضعف وينبغي أن نحترم كلام الآئمة وأن نتعامل معهم بصلاحاته وقلت وهذا باب عظيم في العلم يحتاج إلى تدريس أن نعرف مفاتيح الكتب مفاتيح الكتب وقلت أن نقوم بدورة إن شاء الله عز وجل فيها في تعريف في تعريف الكتب وخصائصها ومصطلحاتها وما قيل فيها وما قدم لها إمامها وكيف بناها وهكذا. ثم هذه المسألة الأولى والثانية في الصحيح في الحسن والمسألة الثالثة في الحسن تكلمنا عن الاحتجاج بالحسن. ويكون الكلام في الاحتجاج بالحسن تبعا لما عليك ما اصطلح الرجل الحسن عنده شعبة ليس محتج به صحيح؟ فهمنا؟ الحسن عنده شعبة لا يحتج به لأن الحسن عنده شعبة هو المنكر المنكر, المنكر. الضعيف يعني مو ضعيف المنكر من الضعيف الشديد طبعا وأما الحسن عند المتأخرين وهو للإصطلح عليه فهو حديث المحتجون به ولكن هؤلاء الطالبود أن نقف عند هذه أهمية وهو أن الحسن يقسم إلى قسمين هذا ما سلّنت إليه لكن الآن نذكره في الاحتجاج أن الحسن يقسم إلى قسمين صحيح الحسن لذاته والحسن لغيره فالحسن لذاته الحسن لك قلنا إن بعضه لا يحتجون بالحسن كما ذكرنا الخطيب البغدادي وقلنا إن الخطيب البغدادي لا, لا يذكر أن الح الحديث الذي يحتج به هو الصحيح الحسن هل يحتج به؟ قال رأينا كلام كلام الحسن القطان وأنه لا يحتج بالحسن في الأحكام وإن كان يحتج به في المواعظ والرقائق والعضاد صحيح. وقرأنا كلام ابن حجر وقال هذا كلام دقيق رائق أو رائق وقال هذا لا لا يعرض عنه إلا محصف لكن رأينا كلام الإمام أحمد أنه يحتج بالحسن عندما لا يوجد على معنى الضعيف عند المتقدمين عندما لا يوجد سواه عندما لا يوجد سواه كذلك ابن خزيم جعل الحسن من أقسام الصحيح الذي يحتج به فإذا جمعنا هذا الكلام كلام الخطيب على هذه القاعدة فيكون الحسن عند الخطيب محتج به لأنه يدخله في مرتبة الصحيح إذا الحسن يحتج به عند الترمذي الحسن يحتج به يحتج به لكن الآن سنتكلم عن قضية مهمة في قضية الحسن لغيره الحسن لذاته هو من نزلت مرتبته عن مرتبة الصحة ولم تصل إلى درجة الضعف فهذا حديث يحتج به. يحتج به طيب ما هي شروط الحديث الحسن؟ ما هي شروط الحديث الحسن؟ ذكرت أنا الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره في الاحتجاج لا بأس أنه وتابع فيها لا يحتج نبه شيخ الأسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحديث الحسن طبعا نقول الحديث الحسن لذاته يحتج به لأنه نزلت مرتبته عن بذاته هو يحتج به لأنه نزلت مرتبته عن مرتبة الصحيح وارتقت عن مرتبة الضعف فيحتج به لكن الحسن لغيره قد وهو الضعيف تقوى بغيره الآن هنا, هنا القضية ما هو الضعيف ما هو الضعيف الذي يصلح لأن يتقوى ليصل إلى درجة الحسن؟ يعني يصلح ما هو هل كل ضعيف يصلح للتقوي لأن يتقوى ليصل إلى درجة الحسن؟ وأي ضعف يجبر؟ ما هو الضعف؟ هذه المسألة التي هي بين أيدينا وهي مسألة مهمة. وهي المسألة المهمة لأن الضعف له درجات وله أسباب فهذا يدخلنا في تعريف الحسن وما هي شروطه قبل أن نتكلم عليها هذه النقطة لأهميتها وارجو أن أذكر بها حتى لا أنسى فأدخل في غيرها فأدخل في غيرها أن نذكر شروط الحديث الحسن قلنا إن نعود نقول إن الحديث الحسن إن شروط الحديث الحسن هي شروط الحديث الصحيح وهي شروط في الاسناد وشروط في المتن شروط الاسناد أن يكون متصلا أن يكون راوي عدلًا ضابطا ولكن خف ضبطه في الحسن خفى إذن الحسن هو خف ضبطه فقط ضبط راوي لكن الاتصال عدم الشذوذ إلا عدم الا وهي العلة التي في نزول درجتي راوي فقط. أما أي علة أخرى يضعف بها الحديث الصحيح يضعف بها الحديث الحسن. إلا العلة الوحيدة وهي نزول درجة ضبط راوي فقط. هذا الشروط يجب أن تكون في الحديث ليكون حسنها. والشروط التي تكون كذلك في المد تذكرنا على الشروط التي تكون في المد ألا يكون كذلك شرذا. ولا يكون معللا في متنه وأن يكون الشروط التي ذكرناها وأن هي شروط أن لا يخالف كتاب الله ولا سنة صلى الله عليه وسلم المجمع عليها وأن لا يكون ركيك الله وأن نعم وأن لا يخالف الفطرة أن يخالف العقل الفطري احنا قلنا ومشروط أن لا يكون شاذا فإن الحديث الذي حكمنا عليه وإن كان إمامه ثقة ثقة وخالف الثقات حديثه مشاه نرني بالرغم أنه لو استقل بنفسه لكان صحيحا لكن لما خالف فكذلك الحديث إذا خف ضبطه فخالف الثقات لا يلتفت له فالحديث الذي أخطأ فيه راويه أخطأ فيه الراوي لا يجوز أن يحتج به ولا يجوز أن يستشهد به ولا أن يكون تابعا لأننا حكمنا أن هذه هذا غلط أن هذا الحديث غلط فهمنا؟ هذه قضية مهمة لأننا نجد أن كثيرا من المتأخرين يستشهدون بالأحاديث التي حكم عليها الأئمة بالغلط ويجعلونها من الشواهد والمتابعة هذا خطأ الآن من أجل هذه بعد أن هذه ناتي إلى النقطة التي بين أيدينا وهو الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره قلنا إن الحسن لغيره إما أن يروى بنفس اللظ أو نحوه انتبه أن يروى بنفس اللظ من طريق آخر سأضرب أنثرة لكن القائد أن يروى بدرجة ضعف ما فياتي حديث آخر قد يكون الحديث آخر أعلى منه وقد يكون مساويه قد يكون أعلى منه في الصحة وقد يكون مساويه وهذا شرط آخر للحديث الحسن لغيره وأن لا يكون الشاهد أدنى من الحديث الضعيف الذي يصبح للتقويه إلى الحسن حديث ضعيف يصبح لأن يرتقي إلى درجة الحسن ما الذي يصبح أن يقوي لدرجه الحسن أن يكون مساوي له أو يكون اقوى منه أو يكون أقوى منه إذا كان أدنى منه فلا يصلح أي هذه الآن الشروط ما المسألة قلنا الحديث نعم الحديث الحسن لغيره إما أنه تقوى إما أن هذا الحديث تقوى بوجود هذا الحديث من طريق آخر بنفس اللفظ فهل هذا اللفظ يجوز أن ننسبه طبعا إحنا استقرر لنا إنه معنى مقبول لكن هل يجوز لنا أن ننسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب نعم لأنه أتى لنا بنفس اللفظ فحكمنا أن هذا اللفظ محفوظ فهل يحتج به في العقائد فيه خلاف إذا كان مختلف فيه في الأحكام ففي العقائد فيه خلاف ولكن يستأنس به يقال يستأنس به على شرط أن لا يخالف غيره لا يخالف الذي لكن الحديث قد يتقوى بالمعنى ذكرنا أبا عيسى الترمذي أنه إما أن يقوى الحديث إما أن يحسن الحديث لوروده بنفس اللفظ من طرق أخرى وإما أن يبدأ بأن يقول وفي الباب عن فلان وفلان أو, أو ال... و... و... ونحوه وورد نحوه يعني بمعنى ها؟ قد يقوى بالمعنى فحينئذ هذا الحديث لا يحتج به في العقائد لأن العقائد نتعبد بألفاظها يعني عندما ننسب وصفا لله عز وجل الآن ورد معنى ومعنى ومعنى فهذا المعنى حصل به أنه ثابت ولكن هذا اللفظ لا يحتج به بل الأصوب أنه لا يجوز لنا أن ننسب أن رسول الله قد قاله لأننا الآن أمام هذا اما معنى فما أدرانا أن رسول الله قد قاله نعم هذا المعنى موجود وثابت في الكتاب وثابت في السنة المجمع عليها لكن هل هذا اللفظ نجزم أن رسول الله قد قاله لا نستطيع نعم هذا المعنى ثابت ولكن هل نجزم أن رسول الله قد قاله نعم فإذا صار عندنا في الحديث الحسن لغيره الحديث الحسن الغيري صار عندنا صار عندنا مسألة المسألة الأولى أنه أنه إذا جاء بنفس اللفظ نجزم أنه أنه قد حق وقع ويستأنس به في العقل لأنه قد يحتج تغيب كبيره يحتج يستأنس به اصلا لأنه مختلف حوله في الأحكام إذا جاء بالمعنى فيصلح للتقويه يصلح لكن على الشرط مهم جدا في هذا الباب وهو نجد لبس وأجلها لأهمية بعدين في التقوى لكن هنا إذا جاء الحديث بالمعنى لا يحتاج به في العقائد لماذا لأن العقائد نتعبد باللفظ لا يحتاج به في العقائد وكذلك لا يجوز على أصوب لا يجوز لنا أن نجزم أن رسول الله قد قال هذا اللفظ وإن كان المعنى قد صح لأن المعنى ثبت نتعبد الله به ونعلم أن هذا المعنى قد جاءت الشريعة به لأن رسول الله عليه لكن هل بهذا اللفظ لا نستطيع فهمنا ها فيه. ها فيه. ها فيه. الآن جئنا لمسألة أخرى وهي شروط تقوية الحديث الشروط. هناك شروط لتقوية الحديث لأن يرتقي من الضعف إلى الحسن لغيره. احنا قلنا الحسن يقصد لفص حسن لغيره وحسن لذاته طيب هل كل ضعيف يرتقي إلى درجة الحسن ايش لمام الترمذي قال الحسن عنده هو الحسن لغيره تعرف الحسن عند الترمذي هو الحسن لغيره ان لا يكون فيه متهم ولا متروك لا يكون الحديث لا فيه اولا ان لا يكون الراوي كذابا ولا متهما ولا متروك ولا متأمل بالفسق يعني ما معناه متروك يعني فعلوا شيء خطأ ورجل ضبطه من أسوأ الضبط من بقي عندنا إذا من بقي ثانيا قال أن, أن لا يكون وأن لا يكون الشاب الشاب الذي حكمنا بخطأ راوي هذا لا يتقوى إذا لا يصلح لنا أن نقوي حديثا أن نقوي حديثا ب سند في كذاب متروك متهم كثر خطأه فحشة فحشة ها ولا بحديث شاف حكمنا على هذا السند أو على المتن بأن يكون أنه من خطأ راوي قد أخطأ فيه راوي فلا يتصح التقوية وهذا يقع كثيرا أنه يأتي إلى الحديث الذي حكم بعضهم من المتأخرين يأتي إلى الحديث الذي حكم الأئمة عليه أنه أخطأ فيه الراوي أخطأ بأن أتى به من سند ليس هو السند الذي سلك من قبل الحفاء فجاء الراوي الآخر وهو ضعيف فروا من طريق أخرى هذه الطريق الأخرى تكون خطأ تكون خطأ حكم الأئمة عليه الخطأ ف يأتي للأسف كثير منهم يجعل هذا الحديث الخطأ شاهدا للحديث الآخر هذا غير صحيح وضربت أمثلة في الحقيقة سابقة وجدت كثيرا هذا ما يقع فيه الشيخ ناصر رحمه الله هذا غير صحيح الأول هناك أحاديث كثيرة تعددت طرقها جاءت من طريقين وثلاثة وأربعة وواحد عشر طريق ومع ذلك لم ترتفع إلى درجة الحسن بقي ضعيفة مثل حديث من حفظ المشهور من حفظ عن أمة أربعين حديثا بؤث يوم القيامة فقيا عالما هذا حديث روية من عدة طرق ومع ذلك بقي ضعيفا ارجعوا إليها في كتاب الإمتاع في الأربعين المتباينة في السماء لابن حجر ذكر الأساديث ومع ذلك بقيت ضعيف والعلماء لا تضعيف كابن رجب والنووي لم ترتقي لكن خطأ لماذا كان لم تصلح لم يصلح واحد منها بأن يصلح للتقويه إما أن تكون فيها متروك إما أن تكون حديث غلط إما أن تكون ضعفها ماذا شديد فرجعوا اليها تحدث عنها ابن حجر في هذا الكتاب وكحديث الطير هذا حديث صنف الإمام الحاكم أبعد الله الحاكم فيه كتابا وما زال الشيعة إلى الآن في هذا الحديث يفرحون له ويحتجون به ويقول الحاكم أبو عبد الله عندكم وهو سني برغم أن الحاكم عند أهل السنة يعني يتهم أن فيه فيه تشجع ليس فيه تشجع لكن هذا الآن ليس سبب تحقيق هذا القول فحديث الطير أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط الأنصار وأوقف أنس على بابه وثم حضر له طير مشوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ابعث أحب الناس إليك ليأكل معي ووقف أنس فجاء عليه فرده وقال له رسول الله على حاجة ثم رجع ويقول انس لي أنس انظر من ياتي اللهم ابعث كذا وكذا فجاء عليه مرة اخرى أخرى فرده ثم جاء الثالثة فدخل فقال أين أنت قال ردني أنس ثلاث مرات فقال يا أنس لما رددته قال كنت أرجو أن يأتي رجل من الأنصار فقال النبي صلى حديث فقال أبي قد يحب